بسم الله الرحمن Ai... E é o يا ذو I وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُولُونَ عَلَيْهِمْ يَدْخُ. Oh, Surah من Aí وفرحوا اخو الدنيا وفرحوا Amen. I love it. One for Bye. قد إِنْ من قبلها أُمِنْتَ فَمَا أُمِنْتَ What you call I'm اخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الرعد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين وقد سجلت هذه التلاوة ضمن احتفال الاذاعة بليالي شهر رمضان من